لآن ل ا ق ر آ ن الله أ ك ب ر ا ل ح م د ى ل ل ع ا ل م ي ن ا ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح م يوم ن نعبد إياك وإياك س ت ع ي ن التقنيه ا ص ر ا ا ط ل م س ي م صراط ا ل أنعمت ع ل غير ا ل موسوعه النابلسي و أخاهم للعلوم قوم قال يا ا ل ل ه م ا لكم إ ل غير قد ج ا ء ت ك م ب ي ه موسوعه ا ل ل لكم ه آية ف ذ ن ا ب ل ف ي أرض ا ل ل ه و ل ا ت م س و ه ا بسوء ف ي أ خ ذ ك م ع ذ ا ب ل ي و ا ذ إذ ج ع ل ك م خ ل ف ا ء بعد عاد و و م ك م و و ب ك موسوعه في الأرض ت خ ن من النابلسي قصورا و ت ح موتا للعلوم ل ه ولا ت ث و الاسلاميه ل موسوعه النابلسي للعلوم م الاسلاميه ح من اسماء الله الحسنى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 ولوطا مذ قال لقومه أ ت ب ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين انكم لتبتون الرجال شهوه من دون النساء بل أ ن ت م قوم مسرفون وما كان جواب قومي الا أ ن قالوا أ خ ر ج و ه م قريتكم إ ن ه م اناس يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا امراته كانت من الغابرين و أ م ط ر ن ا عليهم شركه الهدى ي ن وإلى ش ر ا ه دعويه ا غير ربحيه د ا ذات ل مضمون إله اجتماعي ف أ و س و الكيل و النابلسي ت خ ا ن ا أ ش ا ء و ل ا تفسدوا ل أ ر ض ب ع د إ ل ا ا ح ه ذلكم لكم إن كنتم مؤمنين خير إن و ل الاسلاميه تقعدوا ب ك ر ط توعدون وتصدون عن ب ي وتصدون عن سبيل ا ل ل ه من آمن ب ه و ت ب ع و ن ه ا عوجا و غير ربحيه ذات مضمون ا اجتماعي ن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 أخرجنك يا م و ا و ع ه النابلسي ك م م ت ن أولو كن م ا للعلوم ا الاسلاميه ا أن ن إ موسوعه ا ا ل ل ه ر ب ن ا وسع ر ب ن ا ك ل ش ي ء ع ل م ل ع ل ى الله ت و ك ن ا ر ب ن ا افتح ب ي ن ن ا وبين و ق م ن ا ا ي ه الفاتحين وقال ا ل موسوعه ل الذين أ ك ف ر ا من م م ه إذ ت ب ت م ش ع ا ل ن ك م إذن ا ا ل س ي للعلوم ا ا في ج ر ه ج الاسلاميه ن ا ذ ذ ي ن ك ب و ش ع ا الذين ذ ك ب و ا ش ع ي ب ا ك ا ن و ا خ ا س ر ي ن ف ت و ل ى ع ل يا و م لقد أبلغتكم ر س ا ل ا ت ونصحت ربي لكم فكيف س ع ل ى قوم ك ا ف ر ي ن وما ارسلنا في قومه من نبيهم الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه ا ح س ن ة حتى عفوا وقالوا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 لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن, ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افمن أ اهل القرى ان ياتيهم باسنا م و س و ن ه النابلسي ذ ن و ب ه ل ب ع ع ل ى ق ل و ب ه م فهم ل ا ي س م ع و ن ت ل ك ا ل عليك ق نقص ر م ن ن أ ب ي ه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 موسوعه ي د ف إ ذ ا هي ل ن ا ر ي ن ق ا ل ا ل م ل أ ق و م ا ل س ا ح ل ع ل ي م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 لنا ل أ ج ر إن ك ن الهدى نحن ا غ شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن ا ل ج ن م ا ل ن ع ي وإنكم لمن المطربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس سحروا أعين اسماء ت ه ب و ج الله إ ى موسى أن أ ق ألق عصاك أن عصاك فإذا أن ي تلقف م ا يأفكون فوقع ا ل ح ق وبطل ما ك ا ن و يعملون ا أُغْلِقُوا ن شركه الهدى ن ق ب و ا ص شركه دعويه غير ر ب ح ي ع ذات مضمون ي ن ر س ى و و ه ا ر ق اجتماعي ل فِرْعَوْا هذا ل م ك ر ر م ت س و ع ه النابلسي م د ي ل خ للعلوم م ن ن أيديكم الاسلاميه ف موسوعه النابلسي للعلوم ن ق ص ن الاسلاميه ث م ر ع ل ذ فإذا ك ر و ن ا ج س ن و س و ع ه النابلسي للعلوم م الاسلاميه قالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم ايات مفصلات, مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما و ل موسوعه ا النابلسي للعلوم الاسلاميه all Mm、Hallelujah. -hmm. موسوعه ت ح ا ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ب ع ش ر ى م م ي ق ا ت ر ب ل <سؤال> أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة و ق ا ل م و س ل أ خ ي ه اسماء ر الله ا وأصلح و أ ص ل ح و ل ا ت ت ب ع س ب ي ل ا ل م ف س د ي ن و ل م ا ج ا ء م و س ى زيقاتنا و ك ل م ه رب ق ا ل رب أ م ي أنظر إلي ق موسوعه النابلسي ن إلى ج فإن ا ت ت ر ر مكانه ا ن فسوف ف ل م ا ت ج ل ربه ل و م ا ل ج ع ل ه ذ ك ا م ي ه موسوعه النابلسي ا ل ا ل ن ا ل يا و م ا ت ت ي ك ل ا س ل ا م ي الشاكرين فخذ ما من ا آتيتك وكن ل شركه ا ي ن و ت ب ن ا ل في الهدى شركه د ع و ت ف ص ي ل لكل ش ي ء ف خ ذ ه ا بقوة و أ م ر ق و م ك أ خ ذ و ا ب أ ح س ن ه ا س ي ك م د ا ر ا ا ل ف س ق ي ن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 ذلك م ك ذ ب و ا بآياتنا و ك ا ا ن و ع ن ه النابلسي غ ا ي و للعلوم ا ل ا س ل ا ء ي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 و شركه الهدى ظ ا م ولما ي في ن سجق شركه أ أ و ا م ق دعويه ا قالوا قالوا ل ئ غير ح م ربحيه ن ا ف ر ذ ا لنكون مضمون اجتماعي ر قال بئس ما خلفتموني من بعدي ن أ ع ج ب ت م امر ربكم و أ ل ق ى الالواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن امه ن القوم استضعفوني و ك ا د و ا ي ق ت ل و ن ذ ل ع شركه الهدى شركه دعويه ل ف ي ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ك ك ذ ل ن ا ج ت م ت ر ي ن the、uh、moon. -huh. شركه ا ل ه ا و شركه د ا و أ ن ت خ ي ر ا ه غير ا ف ر ن و ربحيه لنا ذات ه ل د ن ي ا مضمون ف ي الآخرة إ اجتماعي إليك ا أصيب أشاء من ونصيب به موسوعه ن أشاء ر ح م س ا ل شيء ن ت ب ل س ي ل ل ع ل و ويؤتون ا ل ك ا و ا ل ذ ي ي ن هم آ ا ت ن ا ي ؤ م ن و ن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 يحل ل ه موسوعه الطيبات ي ح م النابلسي ل ل ع ل ه م الاسلاميه فالذين آ موسوعه ن ر ا و ن ص ر و ا ت ب ع و ا ل ذ ي أ ن ز ل م ع ه أ و ل ئ ك و م ا ل م س ل ح و ن ن موسوعه ل ل ا ا ل م ن ا ا ل س ي للعلوم ه م ا و ا ل أ ر ض ل ا إ ل ه إ ل ا هو و م ي ه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 و ظ ل ن اسماء ع ل ي ل غ الله م و أ ن ز ن ا ع ي م ا ل م ن و ا ل س ل و ك ن و وما ظلمونا ولكن كانوا يظلمون وإذ مسكوها ا طيباتها رزقناكم من أنفسهم له قيل م و س و ع و ا د خ ل و ا ا ل ب ا ب س ج د ا ي ل ل ر ل ك م خ ط ي ئ ا ل م ا س ل ا م ن ه م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 قالوا م و م و ع ل ه م نتقون ف ل م ا ن س و ا ما ذكروا ب ه أ ن ج ل ل ذ ي ن ينهون ع ن ا ل س و ء و أ خ ذ م ا ل ذ ي ا س ل و ا بعذاب ب م ي س أخذنا الذين ل ظ موسوعه ا بعذاب ب ئ بما ا ك ن ا يفسقون فلما ت عما ن النابلسي كونوا قردة ن ربك للعلوم ي الاسلاميه م و س و س ه ا ل ع ذ ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما في لعلكم تتقون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 م ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا ف ا ن س ل خ ل ن ا و م ا ل ا ع ل ا م ي ه ش ر ما قضيت إ ن ك تقضي و ل ا ي ه ض ى ع ل ي ك إ ن ه لا د ع و ل ا ي ذ ل م و ا ل ي ت ب ا ر ك ر ب ن ا ا و ت ع ل ي ت لك ا ل ح م د على ما ق ض ي ت و ل ن ا ل ش ك ر على م ا ع ي ت نستغفرك ا ل ل ه م من جميع ن ذ و ب ن ا و خ ط ا ي ا ن ا و و ن ت ب إ ل ي ك ل ا من جاء ل ع ل ا م الاسلاميه إ ن ن خ ش ت تحول ك ما ب بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به معصياتك ومن جنتك طاعتك ما م ن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا تجعل موسوعه ص ي في ي ب ن ن ا د النابلسي للعلوم ص ي ر ن ا و ل ا إ ل ى ا ل ن ا ر م ص ي ر ن الجنة ا واجعل ه ي د ا ر ن ا و ل ا ت س ل ق ع ل ي ن ا بذنوبنا ل ا يخافك ولا ي ح م و ن ا يا غفار ى دنوب اغفر ذ ن و ب ن ا يا س ت ا ا ر ل ع ي و ب استر ع ي و ب ن ا ا ل ل ه م النابلسي غ ف ر ذ ن و ن ا ك ل ه ا و ل ع ل و آ خ ر ه ا ل ا ه ه ر ا وباطنها ع ل ى ن ي ه ا ا ل خ ي ر ك ل ه ع ا ج ر ه و ى ج ر ه ما علمنا م ن ه وما لم ن ع ل م و ن من ع و بك ك الشر ل ه ع ا ج ر ه و ب ج ر ه م ا ع ل م ن ا م ن ه و م لم ا ن ع ل م ا ل ل نسألك ل ه م إنا ا ج ن ن ة و ع ي م ه ا و ن ع و و بك من النار ج ي م ه ا ا ل ل تقبل منا صيامنا you